ولقد جاءكم موسى بالبينات ومسوغر موسى بوهات ابن الديار اذ بنى دليل ال سراستياوي سراستيا في غمبارينياوي وكداستي ثم اتخذتم العجل من بعده اشتفون بينات اخرق اشتفون نشان اخرق واتشكر وقولكر اله وعبادات بوقول كيكر من بعده بشتي موسى اش نفو دركت جبروي جبان خدت عالا داي الطوري و ظالمون و هين الظالم و ظلم ال نفسخو كبتر تشتي كر او تشتي نهجي بو عبادت اذغازن دايك خدت عالا شو انت كبتر سرا هندي تشتي و عبادت كر بو قول كاكي نزاررت دستو ذا و نفودا بشتي و جالك تشتي تعذبتي و هن بخو ابجاب خودی تن کاش و خدا تعالا آوکش دی ساخ کرد، کاش بحر، کرد دوازده ریک، کاش و خدا تعالا دوازده کانی، اشیب باری درخستن، موسا چند مابد نفوان ده، اول جهل هندی کاش موسا شنفوان معلوم، ربنت شکرن، ربنت عبادتی قول کیکر، و هن بخو اب قول که هر دست خودش کیکربود،